يَننكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا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 عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلٌّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ افْتَرَاهُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ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 بِمَعَهُ وَالطَّيْرِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ في فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا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 فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَدَّدْنَاهُ عَلَى إلا الْأَرْضِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تأكل مِنْ سَآتَهُ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِّنَتِ الْجِنِّ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِسُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ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 فَاعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَسْلِهَ وَشَيْءٍ مِّن سدر قليل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 فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلِّمُ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ غَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ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 يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلِ اللَّهُ هُوَ إِن نَّأْوِيكُمْ لَعَلَى هدىً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 بشيرا ونذيرا ولكن أكثرا انه ساعه ولا تستقدم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يدي يَرُدُّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا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 إ ْطُضَفُول للَّذينَ, للذين ْتَك بَروبَ المَكُرُ الَّلِ وََّهار إِذ تَأمرُرونَنَ إِز تَأمرُوننَ أَنك فُورَ أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير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 عندنا زلفا بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملون مِينُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عباده وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ فالجن أكثرهم به مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ذرا ونقول للذين ظلموا ذوكوا عذاب النار التي كنت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 يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا وقال الذين كفروا للحق لما هذا <تصفيق> إلا ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إن شديد كل فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فتح وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كثروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد